وَإِذْ قَالَتْ ثُمَّ نَفْسًا فَدَارَتْتمْ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ داغغني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا فهي كالحجارة او اشد قسوا وان من الحجارة لما يتفجر منه الانار ثم قس وقلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قصوا وإن من الحجارة لما يتخجر منه الأنهار وإن لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من لما ينبق <تصفيق> من